سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي عين صادق ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى الأرم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ رَأْسِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياه